قل أرأيتم ما أنزل لَكُم لكم من رزق فجعلتم منه حراما فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَهَا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ